आ आ आ من بنات الريح لي صفر الجفول كناها ضبي الفلا بجفالها من وات الخيال ع الساف زينها في دكها وجلالها من بنات الريح لي صفر الجفول كناها ضبي الفلا بجفالها من وات الخيال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 سنها ضبي الفلا, الفلا بيشبالها بيشبالها عسى في حالها كلمه الخيال عساف الخيول سنها في دقها وجلالها اذكر الله كل ما قامت تجول واحمد الله خصني بحبالها اذكر الله كل ما قامت تجول واحمد الله خصني بحبالها كنها تمشي على قرع طبول فتنه اللي خاف قال يبرأ لها من بنا تري لي صفر جفول كنها ضبي الفلا بجفالها من ود الخيال على السفط على الطرف الخجول تنكسر شمس العصر بظلالها ضافي القصة على الطرف الخجول تنكسر شمس العصر بظلالها وصفها وصف السحاب اللي يحول كل عين تستخيل خيالها يا الفنا بجالها من وادي الخيا عساف الخيول زينها في دقها وجلالها اوتمى طاري على الخاطر عجول صاحب حقيقتها ما طالها اوتمى طاري على الخاطر عجول صاحبة حقيقتها ما طالها كل رجل في حياته ميول والهواية تمتلك رجالها من بنات الريم لصفر جفول كنها ضبية الفلا بجفالها من وت الخيال عزف الخيول Ve dekhiya, ujala